آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين ulâ ikâlahudum mir rabbihim كبيرا، جاء لم يسمعها كأن. لَغُم جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَضَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم خلق السماوات بغير وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبست فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله Vallimun fi zallim bin. Ve llaqad atayna وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعْيظُهُ يَا بُنَيْ يَا بُنَيْ يَلَا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَانِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَإِن جاهداك على أن بِمَا بما ليس لك به علم فلا تقرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله var ya bu ne iyiıyor sola mu bilme hanil Mu bu was bir asa ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة Mami! الكفر. إلينا ما وجههم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول Lila والبحر يمدّه من بعده سبع أبحر مما نفدت كلمات الله سِوَا حِدَة إِنَّ اللَّهَ وسوخر الشمس والقمر كل fi ذلك لا آيات لكل صبار شكور وإذا وشيا ve ma yecahu bi ayatina illa fulkhoddar kufu واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن واد الله حق فلا تكسب غدا وما تدري نفسا